لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح به مغيث لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح به مغيث وقال المسيح يا بني إسرائيل عبد مُعَذِّبُ رَبِّي وَرَضِكُ أَقُولَ لِلَّذِي يُلَاهِي إِشْرَاكِ إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ وَرَضِكُ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ أرضم الله عليه الجنة ومأوال النار وما للظالمين من أنصار